الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ويب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 حتى يهاجلوا في سبيل الله فإن تولوا فغذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مي فأقلوا جاءوكم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وان قيل لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما هدوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزنوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم بيفاق فدية مسلمة إلى أهل لي وتحرير رقبة مؤمنة فَمَن لَّمْ يَجِدْ بَنُو يَمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ فَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقِيمًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَالِ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 لا لو الله مونی بر موجا ہوں لموا نو پی بول موجا ہین پوشی الله کو على کوئی نظر ناؤ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان اللہ غفورا رحیما ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفین في لغن قالوا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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا